ما ترثتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله النصف مما ترثتم من بعد وصيه ان توصون بها وكلالة او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث مِن من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 118. وصية من الله والله عليم حليم 119. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله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 واللاتي يactin الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم اربعا منكم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأْبُو هُمَا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان الله كان توابا رحيما انم التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فاولئك 117. وكان الله عليما حكيما 118. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 117. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 118. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 119. يا أيها الذين آمنوا لا أن تترتن نساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُ النَّبْعَ فَإِن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَاجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا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 119. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غريضا 110. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 111. 111. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 112. قرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وَبَناتُأُخْتِ وَأُم مَهاتُكُمُ الَّاتِ أَضَنَّكُمْ وَأَقَواتُكُمْ مِنَ الَّضَ وَأَقَواتُكُم مِنَ الَّضَاتِ وَأُمَاتُِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِ فِي حُدُورِكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ